غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد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 فلقد حمل العقبه وما ادراك ما العقبه فلقد حمل العقبه وما ادراك ما العقبه فكرقبه او اطعام في يوم دمسغه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة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 ذلك لمن خشي ربه الله, الله.